والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَمَن يَكُن الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَأَقْرِينًا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 أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء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 تضل <تصفيق> السبيل